هو الذي خلقكم من طين ثم قضى a potem zniszczył się z nimi, a to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 وَجَعَلْنَا لَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ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 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي لمر ثم لا ينظرون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 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلِيْشَيْ إِنَّكَ بَرُشَهَادَةً قُلِ الْلَّهُ شهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْلَئِكَ احيَّ إلَيَّ هذا الْقُرآنُ لِأُذِرَكُمْ بِهِ وَمَا بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ أَلِهَةٌ خَرَاقٌ لَا أَشْهَدُ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن ظَلَمَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أَن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أَوُذُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وجعلنا على قلوبهم أكن نتني أفقهه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء يقولنك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا اساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ قِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لِيْتَنَا نُرَدْ ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا że هي jest tylko الدنيا وَمَا نَحْنُ a nie jesteśmy w tym miejscu. Dziś, że jeżeli widzieliśmy, że to nie jest قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرن قد خسر الذين كذبوا باللقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة حتى جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء أم يزرون؟ وَمَا الْحِيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَدَارُ لَأَخِيرَةٌ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون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 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدِي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 وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون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 ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا صم وبكم فِي الظلمات من يشأ الله يضلله. وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Bali, تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ ja, ja, ja, وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ ja, إِلَى أُمَمٍ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 إذا فرحوا بماء توأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف لا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 قل لا أَقُولُ لكم عندي خزائن الله ولا أَعْلَمُ الغيب ولا أَقُولُ لكم إِنِّي ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لعما والبصير أفلا تتفكرون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 وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء إِمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أن مَن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فإن غفور رحيم.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 يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّئِن نَّعْمَ تَنَسْتَعْجِلُونَ ذٰهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه مسمى ثم اليه مرجعكم ثُمَّ ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء لكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إِلَى الله مولاهم الحق أَلَا له الحكم وهو أَسْرَعُ الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وذكر به أنت بسال نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي و شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوخذ منها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 Ule nadarum, من دون الله ما guruna, ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا walaja, walaja, walaja, walaja, walaja, walaja, walaja, walaja, له اصحاب يدعونهم الى الهداتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا ان لرب العالمين وأنا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 والغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصنام نالها إني أراك وقومك في ضلال مبين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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَافِنِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهَاجَهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَتُحَاجُُّنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 وزكرياء ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Wamina, ba, inhim, wadur, rijati, وهديناهم wadichuani, صراط مستقيم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 قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من الكتاب الذي جاء به موسي نورا وهدى للناس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 اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم على آياته تستكبرون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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَع ۚ قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَقَوْمٍ يفقهون وَهُوَ الَّذِي انزل من السماء ماء فأخرجنا به, فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون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 o nie dzięki temu وَلَمْ a لَهُ woj player, a nie dlatego występuje sobie autor puede i do Mr. كل شيء، فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه to وهو يدرك przy객 وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف do nimi llancami. 23. Zab weaving Marine Start three fiscal network 24. Do выс世wican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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا اللَّايَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنون الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه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 فَكُلُوا że nie jestem اللَّهِ عَلَيْهِ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُ مِمَّا ذُكِرَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَضْطَرِرِيْنَ إِلَيْهِ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 Wala taqulu mima lm yuzkier ismu Allahi alayhi wa inna hulafisqa Wa inna shiyatin liyohoon ila auliāihim lijadilu kum Wa in ta'atumu humu inna kum lamushrikoon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 وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم ايه قالوا قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن ولنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي و يرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 i ja się jodhibekum, o ja stachliw mi, bardinkum, maja ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم وإني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ولنعام نصيبا فقالوا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 فذرهم وما يفترض، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها.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 أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم مبين من قُل لاَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْلَن ثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيَذْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ وَمِنَ الْبَنِينَ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ أخلا الذكرين حرم أم لنثيين أم اشتملت عليه أرحام لنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 أحي إلىي محرما على طاعم يطعمه إلا أي يكون ميتا إلا أي يكون ميتة نودما لحم خنزير فإنه رجس أو فسق نهل لغير الله به فمن اضطر غير وَلَا ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما إلا ما حمل الظهورهما أو بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل rabukum, dun, rachmeti, uja, uja, uja, بَأْسُهُ عن uja, uja, uja, رَمْنَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ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 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ نَنزَّلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا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 او تقولوا لو انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Inna alledziena fyrkuu dynahum wakanoonu shia'a lest min hun fii Inna ma amru Allah Thumma bi bima kanu yaf'alun من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزي الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي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 وهو الذي جعلكم خلائف فلأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم وكم ليبل في ما أتكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ